اخوتي الكرام والبيتي العظام المستقبلين الشرفاء وبعد الشواحن اخوتي الكرام الكلام عن نظرية العقد والعقد هي مسائل مهمة جدا صباحة اولا إن قلنا بان افضل ما يتعبد بين مرء لربه دارة فعلان العلم وطلب العلم فافضله الكلام على مسائل المعاملات الحق أن مسألة يعني المعاملات بالنسبة للفقه هي التي تبين جودة قرية الطالب العلم وفيها ما فيها من الاشتهدات التي يستطيع المرء فيها أن يتقن أصول العلم الفقه عظيم جدا كان ابن الجوزي يقول العلم كثير يعني أبوابه كثير فروعه كثير العلم كثير والعمر العمر قصير فعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم وأنفع العلوم الفقه كان الإمام الشافعي يقول من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اختزل أفضل الدعاء لابن عمه <تصفيق> ابن رضي الله عنه رضاه. فكان نبيه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل <تصفيق> والنبي صلى الله عليه وسلم انطل كل الخيريه بالفقه في الدين وهذا له منطوق ومفهوم لما قال يرد الله به يفقهه في الدين اذا من لم يتفقه في الدين ما يجعل الله له فعلا له الخلص طيب عبد الله من, إيه من إيه بيقول صوت ضعيف ومتقطع لا بودي زي يكون امم اه هعمله ده طيب هنعالج النت الان ان شاء الله نعالج النت الان يمكن ضعف النت ولا دي على الصوت في فظ من أفضل ألوان العلم فقه المعاملات أصل أصيل يعتمد كليتا على مسألة دقة النظر مع الغوص في الأدلة لمعرفة الاتساع والقياس والإلحاق ومسألة التأثير العام في المعاملات من الأهمية بمكان لا ما تعلمون بأن الناس يحتاجون إلى هذا العلم في كل دقائق حياتهم سواء الوكالة سواء الرهن، سواء البيع سواء الشراء سواء الإجارة سواء الهبة أو الهدية كل هذه المسائل تحتاج إلى دقة نظر في هذا الباب لا أشكالات المال بالنسبة الإنسان شديدة جدا فلا بد لها من ضبط والضبط هنا شرعي لأن الإنسان ممكن في شعرة ينزل إلى درجة تستجب عليه أشد العقوبات فالربة مثلا من أعظم العقوبات في كتاب الله فالمرء لا يمكن أن يتفادى حتى يستطيع أن يتعلم فقه البيوع كان عمر المتخطاب رضي الله عنه ينهى أي أحد يدخل السوق يبيع يشتري إلا أن يتعلم ال البيوع والمعاملات يقول من لم يتعلم المعاملات يعني يأخذ الدرة يقول تفقهت في فقه البيوع يقول لا فيضرب يضربه على ابن طالب طالب من لم يتفقه في البيوع أو في المعاملات وقع في الربة لا محالة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا معشر التجار أن التجار يبعثون يوم القيامة فجار الكلام بإذن الله سيكون على نظرية العقد ومسألة التعاقد والعقد له أركان وله شروط لا سيما وأن هناك أيضا هذه الشروط اختلف فيها الفقهاء عموما نتكلم على هذا الباب اختلف فيها العلماء نظرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم شوفونا أنا أتكلم عن المواكبة بالنسبة لخلاف العلماء في هذا الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط المسلمون عند شرطهم إلا شرطا حرم أحلالا أو أحل حراما فكأن المسلمين في الحديثين شيء من التعارض ظاهرا وهذا يكون في نظر مجتهد لا يكون في حقيقة الأمر دعنا الأحديث بأسئلها خرجت من مشكات واحدة لكن هو الأول كأن الأصل في ذلك أنه لابد يكون الشرط من نابع من كتاب الله والثاني كأن الشروط على أصلها في الحل حتى يأتي ما يكون نهيا عن ذلك ويزبط أنه منه من عنه فهذه مسألة مسألة عظيمة جدا واختلف فيها العلماء في هذا بعد العقد وعندنا شروط شروط تكون من مقتضى العقد وشروط تنافي مقتضى العقد وما هي الشروط التي يمكن أن تقبل الشروط التي يعني العلماء اتفقوا اختلفوا فيها يعني مثلا الشرط في البيع مثلا في مسألة يعني ثلاث مسائل قبل ندخل في نصية العقد والكلام عليها عندنا حديث جابر حديث جابر من اجل ان البعض يرى ان الشرط ينافي مقتضى العقد يبطله وبعضهم يقول هذا لا ينافي مقتضى العقد فيقول لا يبطله قد يتفقون على التأصيل وعند التطبيق يختلفون يتفقون على التأصيل وعند التطبيق يختلفون يعني هما اتفقوا على ان متقن يقتضي الفساد ومع ذلك قالوا من باعه واشترها وقت الجمعة الجمهورية ان البيع صحيح وثمان الحمير يقول بايع باطل معנם يتفرق جميع الحابل مع شفع ي على ان منطق يقتضي الفساد لكن هنا هنا الخلاف في التطبيق ايش هو التطبيق وما يرونه الشيء المنيع لذاته أو لشيء يوصف الملازم لذاته يقتضي الفساد هنا إسقاط الأمر هل هذا وصف ملازم للذات أم لا مراد لذاته أم لا فعند التطبيق يحدث الاختلاف والتطبيق ايضا لا بد له من من طريقه نظر لا بد له من نظر اول دعام ترتيب طيب علمنا ابن ابي الامام العلم جابر يقول اعيا جمله فان صلى الله عليه وسلم وضع يده عليه صار سعرا عجيبا قال ما عندنا ناضح غيره. قال بعنيه بعنيه بوقية فقال اشترت حملانه الى المدينة فوافق انه سلم فهنا شرطه في العقد شوفنا هنا عند التطبيق الشفعية يقولون هذا الشرط ليس صحيح لأنه شرط هذا وينافي مختار العقد لما لانه لو حصل اجابة القبول في العقد كما سنبين ان الاجابة القبول من اركان العقد لو حصل اجابة القبول إذا لابد من تمام الملكية والانتقال وهذه لم تنتقل ما زالت في يد البائع فقالوا هذا الشرط ينافي مقتضى العقد فقالوا شرط باط وقالوا أما, أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وارضاءه لأن نبي ما قصد البيع أولا وجهه الحديث للأصل في عندهم وجهه الحديث وتوجيه الحديث عندهم بأن بأنه ما كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أصالة البيع كان يقصد مساعدة جابر ولذلك قال له تراني ما كستك لأخذ جملك خذ جملك وضراهمك خذ جملك ودراهمك نعم. الحمد فقال خذ جملك ودراهمك لا أنا هذه مقدمة ليست هذه مقدمة عذنان مقدمة لمسائل العقود مقدمة. فهنا بعدما اتفقوا على التأسيس اختلفوا عند التطبيق. فقالوا هذا شرط لنفي مقتصر العقد الحنبيل قالوا الشرط لا لنفي مقتصر العقد لذلك ترى في مثل مسألة البيوع إذا إذا بع رجل شقة وقال له اشتريت أن أجل فيها شهرا هو استأجرها شهرا الحنبيل يقولون هذا العقد صحيح الشباب يقولون ليس صحيح شافعي الحنبيل أرجع ذلك في مسألة صلاحته ليس لهم فيها دليل يعني هذا دليل ممكن يكون معهم في هذا الباب ليس لهم دليل في مسألة هذا الباب الحمد لله بزاكم الله خير عليكم الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لما قال له جابر أشترت حملانه إلى المدينة أقره هم الحابلة ازدادوا على الأمر لأنهم قالوا عند مبايعه السيارة يمكن أن تكون السياره مرهونة للبائع السيارة تكون مرهونة للباع وهذه مشكلة كبيرة أصلا عند حاملها يفعلونها يقولون يصح رهن العين الممتلكة عند الباع ليضمن الثمن الذي في ذمة المشتري وهذا ينافي مقتضى العقد حقا يعني هذا ينافي مقتضى العقد حقا لكنهم أجروها على عموم كما قلنا مسألة الشروط ينافي مقتضى العقد لأن مقتضى العقد أنه بعد الإجابة القبول لابد من, من التملك الكامل وتمام الملكية ينافيه الرهن أنه يجعل السرمر هنا عند البنك إما ما في تمام ملكية أو خالف مقتضى العقد هنا الآن لأنه ثبرت التعاقد هو تمام الملكية ولذلك لابد للطالب أن يعرف ضابط العقد وشروط العقد وأركان العقد لأنه عند التعاقد سيرى في هذا العقد العقد صحيح العقد الغير صحيح العقد له ركن المختل شروط شروط التعاقد في هذا الباب يعني أيضا كالخلاف بين الشفعية والمالكية وأيضا الحنبلة والحنفية في مسألة التعاقد التعاقد مع وجود الشرط الربوي في العقد هم يرون ان هذا الشرط ان كان ينافي مقتضى العقد تجنبه قد يكون فنبطل العقد ونصحح العقد نبطل الشرط ونصاح العقد وكذلك احنا في الحنابلة الشافعي والمالكية يقولون اصاله هذا الشرط ينافي مقتضى العقد فيرجع العقد بالبطلان هذا شرط باطل فيرجع العقد على العقد بالبطلان مع تلازم وجود التعاقد في هذا الباب مع الشروط فالشرط هو شرط الربوي والشرط الربوي شرط فاسد باطل فيرجع على العقد بالبطلان فيرجع على العقد بالبطلان هذه مسائل مسائل مهمة جدا مسائل العقد يعني ايضا اختلاف اختلاف العلماء في مسائل العقد على مسائلة اركان العقد قد يختلفون في في الاركان هذا ركن في العقد ام ليس ركن في العقد تعرفون عما اتكلم تضربουν لي مثلا في ذلك اختلاف الفقهاء في التعاقد في نفسه هل هذا ركن من أركان العقد أم لا لأنهم طبعا سمرت الخلاف أنه لو قال ركن من أركان العقد العقد يبقى لابد أن يكون لابد أن يتوفر اختلاله اختلاف في كل العقد إذا انتفى انتفى العقد لأن الركن يلزم من وجود الوجود يلزم من عدم العدم صحيح ولا لا اضربوا لي مثلا في ذلك نبي هناك مثل سهل جدا سؤال يا شيخ قلت قد يختلفون في ركنيه العقد يقولون هذا ركن وهذا ليس بركن وهذا الخلاف سيؤثر في صحه العقد لان اختل الركن من اركان العقد يفقده ايش اهميته يبطل ومن من قال ليس بركن لا يبطل العقد عنده ولا يفسد يضرب لي مثلا بذلك اشتراطه بلي يا شيخ في, في عقد النكاح لا فضة فضة من أنت ما اسمك معاذ إدراهيم رضي الله عنك يا معاذ ممتاز وراضي عنك يا, شيخ. يا رب أمين يا رب ممتاز النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي صحيح الجمهور يرون بأن وجود الولي وتزوج وليه لموكلته ركن من أركان العقد الأحناف أو الحنفية لا يرون أن الولي يكون ركنا من أركان العقد لعم قوله النبي صلى الله عليه وسلم الأي محق بنفسها من وليها طبعا ضعيف جدا الحق أنه ركن من أركان العقد لكن شوف التأثير هنا الثمرة جاءت مع عدم الاتفاق في التأصير الجمهور يرونه ركنا الحنفية يرونه ليس كمالا ليس واجبا ففقدانه لا يفقد العقد إيش الصحة وفقدانه عند الجمهور يفقد العقد الصحة فتبطل أو يبطل العقد بذلك نحيك على أنه هناك ركنان عظيمان هما أهم أركان العقد اللي جابه القبول ومساعة اللي القبول سينظر في ذلك الباب في هذا الباب على مسألة مسألة المعطاء لأن المعطاء المعطاء هنا لابد لها من إجابة وقبول صحيح ولا لا المعطاء ليس فيها إلا السكوت هناك قاعدة عند شفعي تقول أن الساكت لا لا ينسب له لا ينسب له القول الساكت لا ينسب له القول فكيف يكون بيع بالمعطاء صحيح ليس ينسب صحيح لأنه لابد من إجابة وقبول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن طراض يبقى العقد لابد أن يتضمن أو يتوفى فيه ركنان يتوفى الركنان, الركنان ركن. آه آه آه الإجابة القبول ولأنهم يقولون بأن الطراض عمل قلبي لا يعرف إلا بقرينة خارجه والقرينة الخارجة الظهرية هي الإجابة والقبول إذن بيع المعطاة لا يصح القبول غير موجود السقوط ليس قابولا، مفهوم؟ ب هذه اختلافات بين العلماء في هذا الباب على مسألة التعاقد فيكون صحيح أم لا؟ هذه تعتبر مقدمة في الكلام عن نظرية العقد وندخل الآن في تعريف العقد وكما كان العقد ثم مسألة مهمة جدا هذه مسألة أول مسألة يمكن أتعرض لها في مسائل العقد، وإن شاء الله سأكون بعد يعني كل مسألة أأتي ب يعني المعاملات المعاصرة لهذا الباب. أنا أردت أن أكون تكون مقدمة مهيئه لطلبة العلم. العقد يطلق عليه لغه يطلق على العقد لغة الجمع بين أطراف الشيء وربطها وضده الحل ويطلق بمعنى إحكام الشيء وتقويته لعل هذا هو المعنى القيام جدا وهو إحكام الشيء مع تقويته ومن معنى الرابط الحسي بين طرفي الحب يؤخذ الكلمة كلمة الرابط المعنى هو الكلام بين الكلامين هذا يعتبر مضمون مع تعريف العقد لغة والعبد رغضا كما قلنا هو, هو إحكام الشيء وتقويته هذا أوضح الكلام لغة في معرفة العبد النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها حديث في ضعف يعني الحديث في ضعف لكنه يعني, يعني, يعني يستأنس به دخل على عائشة فقالت له تحبني قال أحبك قالت وكيف حبك لي فأخذ صرف ثوبي بأبيه وأمي فعقده عقدة قوية وقالك هذه العقدة فكانت تتمسك بها في كل مرة تقول له كيف حال العقدة حتى مع أزواجه وكانت تترفع بهذا فالعقد هو إحكام الشيء وتقويته والمعنى في الاصطلاح لكلمة العقد قريبة من هذا الباب العقد العقد يعني من معاني العقد يطلق بيطلقين من عبارات الفقهاء العقد يفيد ربط الربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالتسامح الطرفين أو كلاهما كلام بين طرفين أبيعك هذه السيارة بمئة ألف يقول الثاني قبض فأكون هذا الكلام الذي بينهما نشأ عنه ثمرة هو حكم شرعي بالتزام أحد الطرفين أو بالتزام الطرفين فيلتزم البائع بتسليم السيارة ويلتزم المشتري بتسليم السمن على ما اتفقا، ممكن يكون مرجع السمن منجما تخصيطا ويكون الأمر في التراض بينهما فيكون التعاقد الكلام الذي دار بينهما استلزم حكما شرعيا وهو تبادل ملكية. صار صارت صار في ملك زيد وصار في ذمتي الثمن لعمر. إذن هو يعتبر أن للعقد معناهين عندهم عند الفقهاء ويطلق تلاقيني. فطلب عبارتين ما فيت أن العقد وربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي. بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما. ممكن قال بالتزام أحد الطرفين على مسألة مساءة الأجرة أو الوكالة يقول وكلتك في كل قضايا البيع والشراء التي عندي وأهل القانون يرون بأن بأنه توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقل أو, أو إنهاء صفح عندي 173 حبيبي ولذا لا نجد أكثر الفقاة تكون على الطلاق والإبراء والإعتاق وغيرها مما يتم بالكلام من طرف واحد مع الغير الطرف الثاني والإجارة وغيرها مما لا يتم إلا بربط كلمين من طرفين اسم العقد فالعقد لابد أن يكون بين بين طرفين وقد أطلق بعض الفقهاء عن العقد أنه أن كلمة, كلمة العقد تدل على كل التصرف الشرعي سواء كان أن يعقد بكلام طرف واحد أم لا يعقد إلا بكلام طرفين فأقولون أن كل ما عقد الشخص العزم عليه فهو عقد طبع هذا ليس مقصودا ليس هذا المقصود بالكلام على العقد بالنسبة لنا فالعقد فالحق نقول العقد هو الإحكام الإحكام الشيء كان في اللغة ففي الإصطلاح ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي عمتنا هذا تلخيص للكلام على على تعريف العقد لأنه تأسيسا حتى نبين الباب بأنه لما كان ربط كلام بين طرفين ينشئ عنه حكم شرعي ننظر في أثري وثمرته في هذا الباب قال ركن العقد ركن العقد لابد أن نفهم الفرق بين الركن والشرط أسألكم ما الفرق بين الركن والشرط الركن يا شيخ، عنك، ما يلزم من،, من وجوده بوجود ومن عدمه العدم ممتاز من الشرطة... في, في الكلام في تداخل في الأصوات نعم يا نعم شيخ نعم يلزم الوجود من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ممتاز لكن الشرط ما يلزم من وجوده لا لا لا يلزم من وجود الوجود لكن يلزم من عدم العدم طبعا لا الوجود وعدم هذا امر آخر لأنه خارج عنه ممتاز بمثل لذلك بالنسبة للشرط شروط مثلا شروط الصلاة قلنا بالمعاملات والعقود في المعاملات والعقوب اللهم صل وسلم على محمد بالنسبة للاركان نعم ابدا النكاح الزوجين ركنان في في في في النكاح نعم عدم عدم عدم عدم وجود أحد يعني يبطل العقد أصلاً من أساسه. يعني المرأة لو لم تكون موجودة يبطل العقد؟ لا عدم ممكن يعني. أمم. لا طيب نحوله إلى المبيع. <تصفيق> كما شيء <تصفيق> هو مثلا التعليف صحيح أولا الشركة يكون خارج مهية الشيء وركن يكون داخل مهية الشيء وركن ما يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم ك ك نعم. كالإجابة القبول الإجابة القبول أيوه. قال أبيعتك السيارة نعم نعم. ما قال قبلت وسكت فالنسى ما سكت قولي فركن الثاني غير موجود إذا قال قبلته يلزم من وجود الوجود الآن السمرة جاءت مناخ الملخية وصحت البيع لم يقول وووأشحب وجهه نقول إن لم يكن الوجوه القبول مع وجود الاجاب فإن العرض لا صح لا لا تترتب عليه ثمرته صح. صحيح الشرط أن يقول أشتريته أن تسلمني السلعة إلى بيتي وحصل إجابة القبول على ذلك فإن لم يفعل هذا اختل بالشرطه الآن والشرط هذا لا ينافي مفتوط العقد صحيح فيلزم وجود الوجود, الوجود لكن يلزم من عدم العدم لو قال له خلاص سمحتك ما أريد أنا سأحمل صحة صحة العقد وليس فيه سمت شيء طيب ركن العقد حنا قلنا الركن داخل ما هي الشيء وهو الذي يلزم من الوجود ويلزم من عدمي العدم عندنا العقود عقود قد تكون من جانب واحد وهذه إنشاؤها إنشاء العرض فيها يعني يكون على المنشئ على المنشئ من غير نظر إلى رضا, رضا المنشئ له أم لا كالطلاق لو دخل زيد على عمر على على بوسينة وهي زوجته قال لها أنت طالق هذا من طرف واحد هذا من طرف واحد فأنا أخذ العقد يأنا أخذ بعبارة المنتشئ لهم صاحب العرض المنتشئة للعقد فهو الطلاق بيدي من بيدي المرأة من بيدي الرجل ولا المسألة ولا المسألة على التفصيل الأسد النبي الرجل إلا إذا هو اوكلها كل هذه ممتاز ان لا صح أن تقول اسمه في هذه المرأة تبدعك من هذا أريد, أريد, أريد, أريد الدليل على أن الطاق لا يكون الا إلا إلا برجل نعم طيب هو قال النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق بيد من أخذ بالساق الطلاق بمن من أخذ بالساق هذا كما قلنا ينعقد العقد بال من الذي أراد أن ينشئ العقد وهذه كالطلاق كما قلنا أما إن كانت صرفتها ثلاثين إلى توافق إرادتيني كالبيع البيع لابد من الإجابة القبول يبقى لابد من الإجابة القبول فلا بد للعقار من عبارتين تعبران كلا الإيرادتين ثم ينطاقهما إنما البيع انتراد والتراد هنا لا اعتى إلا إلا وجود الإجابة والقبول وهذا هما ركن العقد تعقد الإجابة والقبول الإجاب هو مصدر من أحد العقدين أولاً والقبول مصادرة مصادرة من العاقد ثانيا يأتي زيد إلى عم يقول ما رأيت أمهر منك في هذه الصناعة إما صناعة الصناعة الحديد صناعة الأبواب صناعة صناعة ال قل قل صناعة السيارات مثلا فيقول ما رأيت أمهر منك في هذه الصناعة أريد أن أفتح شركة وأن تكون أنت العامل الرئيس فيها على اجره في الشهر 100 ألف مثلا 10, ألف يتم التعاقد بينهما كيف هذا التعاقد إيش بيع أو ربأ أو, أو, أو, أو, أو وكالة أو إيش مفروض أنتم متصورين العلم أنا متصور؟ حسناً، يا شيخ، عد، عد الصور، رألك صور. قلت زيد جاء العم، فقال، فقال جاء زيد العمر، فقال له ما رأيت أمهر منك في هذه الصناعة؟ فكيف أكون ما ما تسميها؟ تأخذ ما تسمي. سلام عليكم مع ولا انك تصدق تصدق تصدق والتطليق لا ليس للمراه يا سمران لا طيب انا وصفت لكم التعاقد بينهما هذا مسماه الشرع إيش رجل ماهر في شيء قال لهم رأيت أمهر منك فتحت وكالة كاملة وأريد أنت أن تكون أنت الذي فيها وش وش وش تكون هذه الصفة المفروض أنتم ما ودكتوراه دكتورات؟ هذه مضاربة. مضاربة بينهما. هذه مضاربة. م... لا. لا. مضاربة. لا مضاربة. من أنت؟ أنت الذي كلمتني في الأول؟ أنا. صح. موعد أنت؟ لا لا أنا أحمدアニس. أحمدアニس. لا لست موعد. محمد غلام يكتب انه لابد تكون محاضرة معنا نصت لان المادة مهمة تحتاج تركيز انت نايمين يعني ولا ايش طيب انزل على كلامكم مفيش مشاكل من الاربع القادم تكون تسعة ونص احسن بقى يعني تمانية ونص عندي هنا هل يكون جيد طب خلاص خليها تمانية تمانية بتوقيت القاهرة تسعة بتوقيت مكة جيد هل تكون هذا مناسب لكم مناسب جدا الحمد لله وشكر الله هنا سلفي الحمد لله فصل تفصيل جيد سلفي مع ابو الوريد السلفي هنا التفصيل بتاعه تفصيل جيد جدا نوصل لما أريد هذه إجارة يا إخوتي هذه إجارة هذه إجارة, هذه إجارة. وبعدين أيضا هي لا تكون مضاربة بحال من الأحوال المضاربة تجارة المضاربة تجارة يعطي ماله هو يتاجر فيه إنما هذا استعماله الآن خلاص إن شاء الله نكون الوقت من تسعة على عشرة بإذنها ممتاز يبقى إذن هذه هذه تعتبر إيجارة هذه إيجارة الإيجارة لا بد لها من إجابة قبول هذه لابد لها من إجابة وقبول يعني لابد من توافق الإرادةتين أما إذا جاءه وقال له هذه الأرض أنت أنت أنت أن أراك أراك لا تستطيع أنت يعني أنت زراعةها لا تستطيع أن تفعل بها شيئا بيع بيعنيها قال أبيعك لكن ما أبيعها إلا بكذا زيادة ضعف الثمن قال له أنا أقبل بذلك اشتريت، قالوا أنا بعت، فصار الجواب القبول هنا في في, في التعاقد اللي هو لابد من توافق إرادتين في هذا الباب على تحقيق قول النبي صلى الله إنما البيع عن تراضي، أكون هذا هذه عقد بيع، هذا عقد بيع، فيكون الرجاء ما صدر من أحد العقدين أولاً يقول له بعتك السيارة مئات ألف، بعتك هذه الدار باربعمائة ألف. والثاني يقول قبلت أو يقول إني أريدك أجيرا عندي تعمل بهذه المهنة بعشرة ألاف في كل شهر يقول له قبلت إذن المسألة هنا الإجاب هو ما صدر من أحد العاقدين أولا والقبول ما صدر من العاقد الثاني ثانيا ويسمى الأول إجابا لأنه بمعنى الثبوت الإثبات لأن الإجاب معناه الإثبات فلما كان القول الأول أصلا لإذبات الالتزام والثاني جئ مبنيا عليه من الالتزام إنما كان للرضى به وعقنا العقد الإجابة والقبول لابد أن يتوفر حتى نقول بصحة العقد ولأن التعاقد هذا يدل على توافق الإرادتين وهما مطلوبان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع, عن طرد. إنما البيع عن طرد فلابد من الإجاب والقبول اشتعط العلماء للإجاب والقبول للفقهاء يعني بعض الشروط حتى يصح التعاقد بهما لكي يكون القبول متلقيا مع الإجاب مبنيا عليه شروط ثلاثة أول وهذه شروط أن يكون في مجلس واحد. يقول زايد بيعتك السيارة لا يذهب عمر وهما في في المأ في الوكالة لا يذهب عمر إلى مكتبه على بع على بعد ما ما ما ما ما, ما, ما, ما يقرب من عشرين كيلو وهناك يتصب يقول له قبلت ما صح لأن البعد هذا دل على الرفض. ولا يصح القبول بعدها لأنه لابد من إنشاء إجاب جب آخر حتى يحدث عليه تعقيب هذا القبول يبقى انترك ومشى هذه دلت عنه ما قبل ولو قبل لنطق ولقال عليكم فلما لم يقول قلنا يبقى هذا ما يصح هنا العرض لابد أن يكون في مجلس واحد والشرط الثاني ألا يصدر من العقد الثاني ما يدل على إعرابه بنفس البيان ما بالكلام الأجمعي لا بما والمعنى إنه يقول لو بعتك هذا الزرع بعتك هذه السمرة بعتك هذه الدار بعتك بهذا البيت ما يأتي يقول له لما كنا معا سفرا واحدا وذهبنا فاشترينا ثم أكلنا ثم شربنا ثم سرنا ثم أجبنا ثم اشترينا ثم, ثم, ثم ذلك مرض أحدنا وذهب إلى المستشفى ثم رجع ثم ذلك يقول له قبلت ما صح هناك كلام أجنبي بين أنه ما كان يريد لأن هذا إهمال لما يريد من قال مريدا شيء صار, صار سريع الإقبال عليه فهذا يسمى الإعراض الحالة الحال يؤسف الأحكام هنا الحال هو الذي يؤسف الحكم فلو كان صدر كلام أجنبي عن الإجابة القبول بينهما بين المتعاقدين ورد فلم يصح وشرط الثالث قال لا يرجع الموجب في إجابة قبله قبل قبول القائل وانا يبين المصنف لأن الفصل بالكلام الاجنبي أعراض عن إجابة رفض له فاعتبر كأن, كان لم يكن فإذا جاء القبول فإذا جاء القبول قبول بعد ذلك فقد جاء على غير إيجاب وقام على غير عماد، وإذا الموج في ايجابه قبل قبول العقد فقد سحب الإيجاب وصار كان لم يكن فاعتبره قبول بعد ذلك واردا على محل غير قابل على غير إيجاب يبنى عليه لأن القبول متى يؤثر العقد عندما يكون الإيجاب سبقه عندما يكون الإيجاب سبقه والعقد لا توفر ولا يصح حتى توافق ال... يتوافق الإجاب مع القبول حتى يحدث سلوفاق بين الإجاب والقبول أما شروط المجلس للواحد للإجاب والقبول فلأن الإجاب لا يكون جزء من العقد إلا دلتحق به قبول وكان مقتضى هذا أن يتم القبول فورا الإجاب ليكون متراقين من غير التراق بينهما إذ كل تراخ من شأنه أن يلغي الإجاب ولذا... ولذا قال الشافعي أن القبول يجب أن يكون فورا بإيجاب ولكن الحنفياء لاحظوا أن إذا اشتغلت فورية القبول بإيجاب كان ذلك تضييق على القابل أو تفويت للسفطة من غير مصلحة راجحة ابتدأ بأول مسألة العقد مسألة مهمة جدا مسألة قربنا على انتهاء الوقت لكن نتعرض لها ونبين نعم لو،, لو،, لو سلم ثم قال قبلت لا يؤثر الفصل الاسير في هذا الباب لا يؤثر هذه هي ان شاء الله مسألة عليه عملية لكن هنا من مسألة عملية في مسألة العقد والنظر خيار المجلس فأو المجلس معناه أن يكون كل واحد من العقدين فسخ ما دام العقد لم يتفرخ بالأبدان يعني جلس مجلس التعاقد وشترى منه الأرض ثم اتصل به أخوه اتصل بعمه هو تذبر وجد أنه سيحتاج المال في مكان آخر فأخذوه يعني له يعني الفسخ له الفسخ ما دام في مجلس العقد حنأخذنا مجلس التعاقد يكفل مسألة من هذا الرجوع يرجع وكما قلنا يكون لكل واحد من العقدين الفسخ من دام العقدين ما دام العقدان لم تفرغه هذا ما المجلس المجلس إنه في المجلس يعني يستطيع أن يخرج بالبدن ويتفرق ببدن ليس منزمن الذي يلقيبه ليس ليس من بشيء فإذا تبعادة الأبدان وافترقت المجالس سقط حق الفاس بهذا السبب والمسألة هنا خلافة العلماء خيار المجلس هو دا أصلا لقوله سما البيع عن بالخيار ما لم يتفرق فهنا منطوق المفهوم براد برضو، والمع ذلك أنهم ما لو تفرقا كان خير وإلا فلا خير. الشافع رحمه الله هنا بأن بيعان بالخير في خيار المجلس ثم هو في المجلس ولم يتفرق بدلا له أن يفسخ العقد له أن يرد ولا هذه إقالة بل هذا فسخ عقد حق له فيه ما دام لم يتفرق المجلس طبعاً يتفرق إذا التفرق يكون بالأبدان كالمور جبع وراد أبرام الصفقة يمشي يمشي بعيد عن المجلس حتى يعلم أن أن أبرام الصفقة بذلك العقود عندنا ثلاثه اقسام عقود غير لازمه من الجانبين كالعاريه والوديعه والوكاله هذه هذه جائزه من, من يعني جائزة من الطرفين وقد تكون لازمه من جانب غير لازم من جانب اخر وهذه العقود الثانيه وهي الرهن والكفاله فالكفاله واجب عليه والرهن ايضا واجب الى ان يؤدى الحق وهذه الرهن والتفالى لا يدخلها خيار المجلس لأن فسخها جاهز من كل الوجوه أما الخصم الثاني العقود عقود لازمة العقود اللازمة هي غير طابلة للفسخ من الجانبين أو جانب واحد كالنكاح والخلع فهذه <تقعد> لا يدخل اختيار المسجد لأن المجلس لأنها ثابتة ولأن أثارها لا تنفصل عن أسبابها لا تفصل عن أسبابها القسم الثالث هو العقود التي ما للفسخ الفسخ الم المعوضات كل عقود فيها معوضة فتكون هذه هي القابلة للفسخ القسم الثالث كما قلنا العقود اللازمة قبل للفسخ وهذا القسم يشمل كل عقود المعاوضات كالبيع والإيجار وغير ذلك وصلح المعاهدة صلح معاهدة بعض يرونه بيعا وأيضاً الهبة المسبعة عليها قد تدخل في هذا الباب وهذا كله يثبت يسبط فيه خيار المجلس لعموم القول النبي صلى الله عليه وسلم البيع عن بخيار ما لم يتأ ما لم يتفرق وأحمد ذلك أيضا يقول به وأما ملكية حفاة يقولون يقولون لا يقولون بخارج المجلس لا يقولون بخارج مجلس يقولون إذا بعد قد تم البيع وانتقلت الملكية وهو يعرف نفسه غير مقصر أن تنتقل الملكية عامة سنبين هذه المسألة إن شاء الله في المحاضرة القادمة في الكلام على التفريق. بين قولي الشفاء والحاملة والحنفية والمالكية في نظرية العقد والكلام على البيان بالخيار ما يفيد وما ثمرت ذلك والمجلس الذي فيه الخيار متى ينتهي الخيار منه هذا ان شاء الله يتفصيله ان شاء الله في المحاضرة القادمة او في اي سؤال تفضل يا الله عنك امين اه اذا كان المتعاقدين في مجلس مثلا في معرض ثم يعني تم التوقيع على العقد الا يعتبر هذا التوقيع يعني لا لا لا هذا العقد. هذا التوقيع هذا التوقيع ينزل منزله الاجابه القبول ايضا لهم الفسخ وهما في مجلس المجلس من اراد ال الامضاء يمشي يمشي يفارق المجلس لكن لو حصل إمضاء على الورق وهم في نفس المجلس لو الفسخة لأن الإمضاء هذه معناها أنني قبلت ومعناها أنت أعطتني الورقة التي كتبت فيها هذا إجابة هو الآن إجابة وقبول فاهمني؟ هذه أخصاها ويبقى له إن أراد إتمام لابد من أن يتحرك بدنا ويخرج عن المحل بارك الله فيك شكرا تحت امرك تحت امرك تزاك الله خير رضي الله عنكم هل انتهت الاسئلة هل في اسئلة اخرى وياكم وياكم <تصفيق> الحمد لله. الله لكم. الحمد لله. الله لكم. السلام عليكم جزاكم الله خير أحسن الله إليكم طيب بيزن إن شاء الله موعدنا بإذن الله في المحاضرة القادمة ستكون من الساعة الثامنة عندي التسعة عندكم في مكة بتوقيت مكة صحيح تمام أحسن الله إليكم رفع الله مقامكم أشكر لكم فضلكم وحرصكم وأستمع فما زن التخيل اليوم يعني كان الولد نائم هو الذي بيضع الزوم أنا ما أعرف كيف يكون فسامحوني ما فعل الله بكم وياكم وياكم إن شاء الله رسول القادم نفس في مسألة ألبي عام الخيار وإن ابن عمر كيف ابن عمر يفعل ذلك يعني كيف يسقط مسألة أنه سلم رسمها لأن ابن عمر كان إذا باع وأراد للبيع أن يتم يمشي يمشي يعني يترك مجلس التعاقد مع أن النبي بيان أنه في مجلس التعاقد فيه بأنه البيان فيه بالخيار هذا السنة البيان إن شاء الله ونعتزل لابن عمر لما فعل ذلك يكون الدرس القادم بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله عليكم عبد الله بسلام انتبهوا للمساءة مساءة التعاقد وهذا المساءة المهمة فانتبهوا لها نفع الله بكم الإجابة لا قبول مثلاً لكن في لفظ النكاح يقول أولي المرأة زواجتكم ويقول الزوج قبلت هو الذي منه الأمر اولا فما توليكم هذا للعرف للعرف هذا للعرف ولا يؤثر في الصحة الزواج يكون شهود لابد لو الشهود ليسوا بمسلمين العقد باطل لو الشهود ليسوا بمسلمين العقد باطل لحديثنا السلام في حديثنا عباس لأن الله بولي وشاهدي عدل قال عدل والله جعل قال ممن ترضون من الشهداء والكافر ليس مرضي الكافر لا رضا عنه هذا كفر بالله كيف يكون عدلا ليس بعدل هو غير مرضي اللهم آمين امين رضي الله عنك أنيس صلى الله عليك جيت اجنه قبل قبل وليد هذا يسعدك جدا هذه الدروس تسعدك جدا أعلم ذلك هل ينطبق هذا كما قلنا نوع البيع نعم ينطبق هذا الكلام على كل أنواع البيع نعم عفوا هل في خ في خ خضم المقدمة البيع التصيد شيء يعني في خضم المقدمة عند بيع بالتصيد شيء لا ليس ليس في ثمة شيء النوع سيبيع لك بالتصيد منجما يبين لك ال الأقساط ونزل وكير للمرأة أن تؤكد نفسها وليها وليها نفسها الذي زوجها هو وليها ليس لها نفسها الذي زوجها هو وليها يا رب أمين يا رب الله اللهم امين الله يرضى عنا طبعا حبيبي استاذنكم الان جزاكم الله خيرا إن يحبكم جميعا في الله زادكم الله حرصا السلام عليكم